kazalik yudillu Allahu manhu musrifum irtab al-ladzina yujadilu lafi ayatillahi bi ghairi sulqan atahum kabur maqta'inda Allahi wa'inda al amanu kazalik yaqbu Allahu 'ala kulli وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فابقلع الى اله موسى وانني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ويوم تقوم السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فرعون أَشَدَّ العذاب وَإِذْ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيفا من النار؟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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ ينفعهم إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هنالك الْكَافِرُونَ